القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش مبسوس وتكون الجبال كالعه منفوس فأما من سقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما بث موازينه فانه هاويه وما دو كماجيا لا